إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا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 في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممتود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 وَأَصْحَابُ الْشِمَالِ مَا أَصْحَابُ الْشِمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبَلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مُتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لاكلون من شجر من زقوم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 افَرَأَيْتُم مَّا تُمِنُّونَ أَنَّتُم تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ أَنفَالَكُمْ وَنُ فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء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 أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجادا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم إن شجرتها أب نحن المنشئون نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم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 بالعالمين اف في هذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا